بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا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 واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه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 ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إ ف ك ن ف ت آ ال ف ر ا ه وأعانه ع ل ي ه قوم آخرون وقال الذين كفروا إن هذا إلا قوم اخرون فقد جاءوا, فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملا عليه بكره واصيلا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 لولا أ ن ز ل إ ل ي ه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى إ ل ي ه ج ن ز أ و تكون له ج ن ة ي أ ك ل منها أ و يلقى إ ل ي ه كنز أ و ت ك و ن ل ه جنة يأكل ا ل م ن ا ب ل ا رجلا س ا للعلوم م ا ل ا س ل ا م س و ر ا 「こんにちは。 ويجعل لك く ص ま ر か?」 جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ويجعلك قصورا بل كذبوا ب ا ل س ا ع ة واعتدنا أ ع ت ن لمن ل كذب ب ا ا س ة بالساعة سعيرا ع كذبوا بل و أ لمن كذب ب ا ل س ا ع ة سعيرا إ ذ ا راتهم أ ت ه م من م ك ن بعيد سمعوا لها غ ي وزفيرا ظ ا إذا ر أ ت من مكان بعيد سمعوا لها ت غ ي ظ ا وزفيرا, إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ثهورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا, ثبورا, ثبورا كثيرا قل أ ذ ل ك خير أ م ج ن ة الخلد التي وعد المتقون قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا, لهم, جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين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 「あなたは私の手を借りているのですが私の手を借りているのですが私の手を借りているのですが私の手を借りているのですが私の手を借りているのですが私の手を借りているのですが私の手を借りているのですが私りているのです قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم و أ ب ا ء ه م حتى نسوا الذكر و ك ا ن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 فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا, ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ウィリアム人はどんなことをしても ل うことはないです。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 وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون أ ت ص ب ر وكان ن و ربك بصيرا وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا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 ن かるぞい」 ي و موسوعه ئ ذ خير ا ل ن ا ب ل س م ا ء ب ا ل غ م ا م و ن ز ل ا ل م ل ا ئ ك ة م ي ه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 وكان َََ يوما ًَْ على ََ الكافرين ََِِْ عسيرا ًَِ ويوم َََْ يعض ََ ب ُ الظالم َُِّ على ََ يديه َِْ يقول َُ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 لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا, وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن جمله واحده ة كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ ب ف ؤ ا د كذلك وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا, كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا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 الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم اولئك شر مكانا و أ ض ل سبيلا 「私たちは偉い人たちのために」 إلى ل ا ق و م الذين ذ ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا فذمرناهم ت د م ي ر ا ف ق ل اذهبا إ ل ى ا ل ق و م ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ف م ر ن ا ه م م ت د ي ر ا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أ غ ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا أ ل ي م ا و أ ع ت د ن ا للظالمين عذابا أ ل ي م ا وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا, وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا دبرنا وكل تتبيرا وكل ولقد أ اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء أ افلم ََْ يكونوا َُُ يرونها ََََ بل كانوا, لا يرجون نشورا بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك إن يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا فهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أ ض ل سبيلا ا ر أ ي ت من اتخذ الهه وكيلا هواه أ ف أ ن ت تكون عليه وكيلا ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون, أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 وهو الذي أ ر س ل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طهورا لنحيي به ب ل د ة ميتا, ميتا ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م ا واناسي كثيرا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وكان الكافر, وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا, وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من أ ج ر إ ل ا من شاء أ ن يتخذ إ ل ى ربه سبيلا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 الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن ف ا س أ ل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا ُ للرحمن قالوا وما الرحمن ان اسجد ُ لما تامرنا وزادهم نفورا, وزادهم نفورا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض أ هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا أ ن ف ق و ا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك بين ق موسوعه ا ل ن ا ب ل ا ي للعلوم ن ع الاسلاميه ل ل ه ه إ آخر ي ق ت ل ا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما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 س ي ئ ا ن ا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إ ل ى الله متابا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 واجعلنا للمتقين إ اماما أولئك يجزون, الغرفة بما صبروا اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها, فيها حسنت مستقرا ومقاما, حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبا أ بكم ربي لولا دعاؤكم لو فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد